وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَقْلِفَ النَّجُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَقْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يَبْدِلُونَ نِعْمَتَهُمْ بِسُوءٍ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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أوراة لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحا بعدهم صوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم